<تصفيق> بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لا درس شرح كشف شبهات قشتنا فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد شيخ محمد كري عبد الهاب فرما اقرت زانيت اوان اقرار ينكرت بويك اخوا اواني دروس كردو اواني بخيو كردو وعرزو عثماني دروس كردو كماه توحيد الربوبيه طبعا إقرار كردنا بوي الله أواني دروس كردوا أمل لا أوانهبو بلام لك لها ما لم ولم يدخلوا في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان بوي اعترافيا بوي بودان بياناني بوي كواخوا أواني دروس كردوا أمان نبن بمسلمان أوانيناها يشتنا أو توحيدي كوا بيغمار عليه الصلاة والسلام لبر أوخوا ناردبو أواني بو أوانيبو أوبان كردبو وأو توحيدي أولوه يكخوا برستي واتا لابروي إقرارا بتوحيدي ألوهياد نكرد بخالصي شريكا بخوابها يكرد تحق يعني اعتراف كردنيان بخوا كالدروسي كردون اوان بو اعتراف نبون بمسلمان وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العباد بمتوه زانيت كوا زانيت كوا اوان إن كاريان لكت توحيدي عبادة ويعني كي إن كاريان لكت يعني أنا ما بقولين أبي بتنها خواب بفلسطين خواجة فلسطين وغير خواجة فلسطين أو جهدي توحيدي أولو هي تعبادة بيالن جهدي وتر توحيدي أولو هي وتوحيدي عبادة توحيدي عبادة يعني بخلش هم ويان عبادة بوخوا بارس كانوا تنها بويا خواك الله يا توحيدي أولو يعني تنها بخواب فلسطين الذي يسميه المشركون في زماننا سيد كل مئة المشركون بك الشيخ محمد كوري عبد الوهاب لا يقول لك ان كان يقول لك مقصدي الله يقول لك بتنها الله يعني لك ان الله يقول لك ان لا يقول الشيخ محمد كوري عبد الوهاب ان الله يقول لك ان الله بوك لك ان الله خواي لك الله يقول لك بس ام كلمة با توضیحی بینه استا اگر کسی نوشپکار رجوع بگری و بلامبلغیار رسول الله صلی الله علیه و آله سام بلام توپیبلی مشکرگل وانه چنها کس دم دلیپ کات و بلکه گفته چون بو عالم مشکرگو خواب پرسته ایم اگم نیه که خواب بس لگال خواه شاب یا که ما الله علیه و آله سام کاته مشکرگل نه اشرکه بو شیخ پیاله آل مشکرکون سریک آل فلامکا بو چیه گرته بو مشکرگی زمانی خوی حتی علیفی زمانی نه في زماننا يعني لزماني إما أويكا خواه بارستي نرجع بلام يا رسول الله يا عبد القادر يا فلان يا فلان يا, يا تعالى لقبركان يا زماني في بي وترشيب بيوترق الاعتقاد، اعتقاد يعني كذي يعني كاتكتو اعتقاد الدواء أبي، اه اعتقاد دو... طبعا أبي ما اعتقاد يعني بكرشة يا الله ب ببي أو كان امان دواء لبكن اوان ايان بيسنوا يعني, يعني كنتوا يلاي دعوة لغير خوامك على كعوب تواصلها. يا بيران شيء بيران نداء، يا بيران إلتجا، يا بيران جاء، هو جاء <تصفيق> هي لا إخويا تعلى. أنا وأنا هرهمي وأكو اعتقاد ويا. أجر إما بين السر ام جارة شركة زيات روني كينوا، لم روي إما على رجعاري إما، لو أنا أستأكى زور بيزوري وكخيبة مسقفة زانية علمانية مثلاً ليبرالية اشتراكية إلى آخره يعني. اما من گالتا نیت بدعوا کردنونیا بدعوا کردنی پیادش اگر نوشت آوانا آوانا نکن شرکه کی آوانشیا شرکه کی آوان حریه ال حریه شرکه کی آوانشیا محکمی مدنیا اما من همیشه بداله لب درست نی خواهایم اما همیشه شرکه چی ترشمانه اتفاقات دولی چی ترمانه عوالمه چی ترمانه حضارات چی ترمان اما همی امنا وانو وکو تی وای أو كأو نوا نوايا كوا كات مشرك كان الزو لودو يغوث سواه نصره لا ت مناة عزاه هبله أحد أمرش أونا ونجد تتبال أوان نوا كونا كان نوا نيا كان شغلة أي إذا عرفت أن المشركين مكررون بتوحيد الروبوبيا شيخ صالح فوزان شرحي كلمة كي شيخ محمد كور عبد الوهابا على قال تزانيد مش كأن مقربن اعتراف يعني كردوه بالتوحيد أن الذي جحدوا هو توحيد الألوهية أو إخوان إنكار يعني توحيد يعني تنها خوا يعني لا لو يعني لون أبو خوا وهم يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي مميت لكن اذا خلق لا لكن إذا قيل لهم لا بوت لا لا لا لا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا همو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا همو لا لا أم كلمة أ أو هم عناء أكله أو أنتي إجايشتن. لقال أجعل قالوا أجعل الآلهة إله واحدة. ان هذا لا شيء عجاب. نفسي شدهم رشد تكرار بيتة وكلكونة أتراه استجد بيته. أو أنا محمد هاتوا يعني صلى الله عليه وسلم بو أوي كان يك بفلسطين. مشتي جزر چون تنهاشون اسلام بکنن، چون تنهاشون خوابی از مرکزین سلام، چون تنهاشون قرآن و حدیث کنن. ایت شون، شتی ریشه، حریت، آزادی، های کیف خویتی، معاش خویتی، هموگنسی اختیاری خویه. ابی هدشی گکابی که اجعلا ال اله واحد. عینن کلمه امروز کار بتو با شتر. جوی اوبله مشترک ها قدر بن، اوی اوبله درش ولا دینی اسلام، لعقیدهای اسلام، او لولا اله ایلا الله درش شوف بذاخ بذاخ وзорهن لا إله إلا الله بس معناه لا إله إلا نازاند كاتي أي إذا قيل لهم أعبد الله ولا تشركوا به شيئا أقربيان بنت بس خواب لحكم لجيان ونسك ومحيايا وممات لله رب العالم تنهاب شريكي شريك بوبيامك قالوا كما قال قوم نوح من قبل قوم نوح لبشاوتيان لا تذرن آلهتكم لا تذرن يعني, يعني لا تتركوا عبادة آلهتكم يعني عبادة يعني عبادة آلهة كانت عن بجمعها لموازلة مهنا مقصين نحمكا ولا تذرن ودا ولا أسواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا واز لما نميتو وكوت ما انا وكو من حمي تشبون بيو تشاكون مرضنو او هاي ما كل الرابو دوكا اوان تمثال يعني بو دروس جيلي دو هاتن كاوان وانا خلقنا له دولي مدنيو نظام عالميو إلى آخره أمم متحدة هتادواي أمنا ونها يستأمنا ونوكاني أمسر دما كذلك هؤلاء المشركون كان الجدال الذي بينهم وبين الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو في عبادة الله وحده ولا شريك له أو مشككان جدال ونقاش وبربر كان لبين خوان ولبين بيع مرات صلى الله عليه وسلم هو في عبادة الله وحده ولا شريك أو يتنها خواب بارسون أو نشبة تنها وين قبول لا أكت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هي وتنبز أون دبلن رزقات عن نبيه لا أقري ذخ أون دبلن خواي جورس هالفراست عنك عت انخات بهشت طبعا أون دبلن بزمان نية بتنا أون تيجي إيش تن أجر أون بلن أبي التزام كان بمعناك يا وا بلان بدأ خوا أمروي إيه ما خلق لك اللي ما جشت يناقة أون يجيك يا لا نستعين خواي بلن بهار توب فراستم هار, تو هار لتش دوا يا رمتيب كم که چیکه سلام علیتون نه او پرستن ل لیج داویار میگه که. يعني انتينها گل خصلكي خوي نه زاني چيه كه. كه وتحييست تياب كيي پييست عملي پياب كيي. ابي ايش بولايلالله بكن خواهر كلمه اگني بودره بزن من. جاگرو آبوي خورش مشكله چيه بويد و طع. چون شيرك ولالاتي خويه كرد و اين بالا مدام باوي من باورسگارم به محمد ايش راضي كه م خوشم راضي كه م علي كانيشم راضي كلمه اگني بدم بودره ام كلمه عملي پيويسته. وهم يقولون أجعل الآيات إلى واحدة ها تيجي يشتبون يعني هموا خواني كل بياخوة هموا برسلا وكان هموا بين رأي الكراء وكان كل بياخ بين رأي الكراء ونعم برسلا را. بين رأي الكراء يزورمان هيا بقص كراء يزورمان ببقص ما زورمان هيا ويقولون هذا دين أبائنا وأجدادنا حتى إن أبا طالب عند الوفاة لما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله أبا أن يقوله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 جالري شر الدين بن نقطه هم كاتك سرغزوشي يعني بيغمره جرت و الله عليه وسلم خلجي داما هم نذر توحيدش و ايمانش كباس عبد المطلب يلاحظ عبد المطلب رحم يبا قرباني نيشت يعني سبارد بمساله كعب و باباته اخواك و افارز الا قال عبد المطلب كافره مشركه هذا هو محل النزاع بين الرسل وبين الامم ولكن يجب ان يكون ابن ابن عبد الله ابن ابن ابن ابن ابن شو ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الله. ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن هذا هو محل نزاع بين الرسل و بين الأمم كما تأمى دو بركانيكا صراعكا ململانيكا لبين البيغامران كهاتون لبين أمتكانيان أأميها أو أنا لن بس خوابا فرستان باقسي بكن باقسي كذي ترمكا نباقسي خوتان نباقسي آغا يا نباقسي ياسا كانتان نباقسي بتا كانتان نباقسي يعني نعبادت كان بو مردوان نبو زندوان فالرسل يقولون للهما اعبدوا الله ولا تشتكوا بي شيء ولكن المشركين أبوا إلا البقاء على عبادة الأصنام بس خواب برسم شريكي بو مكان طبعا كلمين شريك زور كلمين كي ديارة الشريك يعني كي الشركاتي يعني بجداري كدنشتلة بين الدوكسة يان سكسة يان شنكسكة أو شركاتي كواتي اعترافكا بخوا بلهم لقل الخواكس يترداني مشي كأنه نخرب إلا عبادتي أصنام عبادتي أصنام يجوك وطمان هبوبردي لبربردو بارس هبو لبرداري لبر بارس هبو الرمز بوبو بياو شاشي هبو ملاكيا بارس هبو عيسيا بارزوك يستباسكى عليه الصلاة والسلام فالخصومة بين الرسل وبين الأمم هي في توحيد الألوهية أما توحيد الروبوية فهو محل إجماع عند الجميع لم يخالف فيه كواتك شكاوت من لبيني بغرمو عليه بغرمان عليه مصاصل لبيني أما تكاني أنا لتوحيد ألوهيتها على لواك فهو عبادة بيهما أبي بقسي تشيء بكين أبي عبادة بوشي روانة بكينه واغا دو نقطة هاقه داربا عبادة برستن وابيرويل يكردن لبرنامج الخوايا أما توحيد الربوبية فهو محل جميعنا للجميع لم يخالف فيه أما خواها بلهم يخواها واعتراف يشان بيقلك الخوايا أواني دروس كردوا جايستكشلوا يا كاتك علمانيك كالليبرالية ككسر لدستوري خوا ل ل ل يا ساي خوا لشريعتي خوا دارشة تدار وهي شريعتك بقى جرمان هنا كثاني دفاع لي كريان لو طاغوتان ينتشيا كان قالن قال لا إله إلا الله تشن الله يكافر لا إله إلا الله آخر أشرك مع لا إله إلا الله أو عدين برده سر لا إله إلا الله ك كوت بدم بل عملي هاتش كان دي ناقذي كده هاليوش أنا ولكن يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الله يقولون ان ولا الله يقولون ان الله يقولون وبكل شيء يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون رجمي الله يقولون ان أما يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الله بينما خالفوا في توحيد الالوهيه فهو محل النزاع وهو الذي شرع من أجل الجهاد في سبيل الله كالتوحيد اولوهيه كشو مناقشو جدال بين امم وبين رسلا وام هو هي بو هي اويكا اغير او بيغمرنا دست عليه والسلام او ابو خطان بنيتان وصوتو پنجه صال لقل او قوميا داعي خواهي قو ربا بطوفان بردن بس پيغمر هبو علي. چنها پيغمر نك پيغمر چنها پيغمر هبو قتالي لقل ناي خواهي وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير وكم من نبي چنها پيغمر هبو لقل اوان چنها كساني شويم قوتي اوان قتاليا اللي قالها كردو اللي قال كافر أنا كردو قال كافر أنا كردو قتال صلاتها صلاته صلاته دو مرحلة مكة صلات دو. مدينة دو صلات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أميرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله بزانة. أو بغمر عليه الصلاة والسلام صاحي بخاري مسلم أمراً بكراوك قتال لقلها مخلط شعبك نابي خلق نابي سر سر كاتوب بلا إله إلا الله أما لكاتيد صلاتي هاي طبعا صاحي بخاري مسلم التي أميت أن قاتل الناس حتى يشهد أن لا إله وأني رسول ويقيم صلاة ويوتزك فاذا فعل ذلك عصم مني دماؤهم وأمالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله قد بغمر رازيني صلى الله عليه الصلاة والسلام نيوجنا كريك به قد رازي ني نابي ونبو انه يشنكرها بالزمانيه اگر هبي ليه نقوك زمانيه ما في دفاع يمكن والله مسلمانه مسلمانيتين يشنكر اجماع صحابه ب خلاف محمد قرن نص مروزي بو بو روايه بخلاف بين الصحابه اكتبك يا خلاف بين الصحابه انيا ك تارك ومعنا إن أخوة لك أشكاء وليس من أعيكم أمر أخوة يشكا لا يستطيع أمر أخوة إن الله لا يغفر ويشرك بكاكا بدليل إذا كنت تركي صلات الشركة بيغمار الله صلى الله عليه وسلم أخوة فرمي القرآن أقيم الصلاة ولا تكون من المشرك بين الرجل و بين الكفر والشرك ترك الصلاة ترك صلاة شها؟ شركة أخوة أخوة نابي أو إجمعها مصحابها حتى زوري تابعين إجلسا رؤبن إلا صغاري تابعين وكو الزهري هندك أجناب ربزانة علماء أهل السنة لكات إخوة أفرمون وكو أيبي سختاني الله التركي الصلاة كفر وهج خلافة يعني للأمان يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي الرواية إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله كوات النابئة بيأغمران كده صلاة يعني أبو حتى عليه من صلاة سلم جيغراني يعني أبو نبي أوشتنا بهيش شيء ويج تلق بكرة مثلاي جراني عبادة بخواجورة وهروها نيشكر ده بهيش فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الإقرار بتوحيد ربوبية ما صار بينهم بين بينهم خصومة ولا نزاع لأنهم معترفون به جاء قل مسألة هر أو أن في توصل الله صموداً بل أن خوياً ما يدرس كردوا تنيزاعك ولا بيننا هيد نزاعنا الشيخ محمد الكور عبد الله كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلة ونهارا تما كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلة ونهاراً يعني مش كاني زماني زوتي أخواننا دواء شهر لنا أكرد بل, بل دواء شهر لنا أكرد وهذا أمر ثاني من شال المشركين كما أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية فهم أيضا يعبدون الله في فيدعونه شون يعترفي أنا على كأخوة تعالى واني دروس كردو بهمان شي واجع أتون ناكرت. ناكرت. لبيك لبيك لبيك لبيك لك لبيك. تملكه وما ملك يعني اعتراف يعن لكاتي حاج كردنا وانا شانا بزانو يك شركته او شركه حاجيش هيهم ياريتوين ويحجون الى البيت ويعتمرون ويتصدقون حاجان كرد عمران كرد صدقان كرد ويعبدون الله بانواع من العبادة لكنهم يخلطونها بالشرك طبعا ليريه باسي صلاة ناكا بالله مقصيري قرآن لا شيء وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، بس صلاتي شو قاله قيادة، بس صلاتي أول شيء بوطاف، بوطاف إيش صلاته؟ فلان بتسير هذا جاني أنت مكاء وتصديه، فيك فيك وتسحب له الأذان. بحيث يعبدون الله ويعبدون غيره كواته، عليه كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى نهارا. إذن عبادتي شيان كردوها، بس لقى عبادتك الشركة يتكلم كردوها هذا لا ينفعهم شيء. أبو الشركة هي استفاديني وعبادة تاني كأوان ينكر لأن الشركة يبطل عبادتهم أو الشركة بطال يكاتهم. هروك أمره كابراه باني جو رجوج حج وذكاته همشت كام كا كشركة بها كرت همشت فالعبادة لا تنفع لهم إلا مع الإخلاص عبادة لقى الله إخلاص أنا بأستفاديني. كاتجوا شد أمره إما بخل بين توحيد خالج ولايا говорة ترين زانياري يخاب بارستن، أول لشتري قاعداتلك تبوي النكبة تناوي لعبادة قاعداتلك تبوي عبادة خالص أول وبيتالنب يتوه، ولهذا يقول جل وعلا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، خوا يقول بيا مال الله تنها خوا بارستن تنها الله ببارستن بقصي يمكن فيرويليا يمكن سمع طاعبه يمكن شريكه قرار مدن لقل اواكسي كما بارستن لقل قصي أواكسي خالتي قاعد جاتي قصي خوا بين بدارو دواره حكسيبه. وقال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فأي قولا شفر فرمو لسورة كاف هل كسئ يبدي داري بروردقاء الشعب حزك الرجق يبدي داري بروردقاء دوش دوشت إلى كرد عملي صالح واتأو عمليك لسر سنة كبدعيتك الله ونيا وهروها شريكش شبخوا قرار ما نشريكي أكبر نشريكي أكبر نشريكي أصغر وما اختصر على قولي فليعمل عملا صالحا الشيخ صالح على أخوخي قولي نيو فليعمل عملا صالحا بابز عمل أنجام بدأ نأ أبيش شريك بيانكي شكالك شريك تباقت عملك أكد بل لابد أن يتجنب الشرك فإذا كان لم يتجنب الشرك ولو كان يعمل عمالا كثيرة فإنها تبطل ولا تنفع ليست سلاسالي دور كيفيته الشرك أقل دور هر فالمشركون كان عندهم عبادات لله عز وجل والمشرك كان عبادات أنهبوا بخوا، وهي من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه السلام لو أبو كمابو لديني باوك إبراهيم يغلو أنا حاجبوا وهو أهرماوتوا حتى زماني أوانش فكانوا في البداية على دين إبراهيم لبداية لصد دين إبراهيم بون ولكن جاء عمر بن لحي الخزاعي غير دينهم وأدخل في الشرك فإذا عمري كري لحي هاتشيكت أو ديني قوري وكود ما شامل له هو هنا والشيطان يشبيه وكوا بتكان أواني كوا بع طوفان إنه حاتو تخار وبوجدة وبودري عن هنا تودرري عن هنا وده دع مشكل بسرقة بعيله أو تا لهرش ونقلات ومنات وعزاء هو بلو ودو يغوث وسواع ونصر أمانة هموي بس كنا ولناو كعباس أساتو الشخص بدان لكن بقيت بقايا من دين إبراهيم عندهم وهم مشركون. وتهندق للعبادات كالدين في ضمن ابراهيم ما بولنا ونا انا بلا املكاتك كاون امانيانا كتشريك شان فياك او كوتا ناعين فهم يدعون الله خصوصا اذا وقعوا في الشدة او دعوا الاخوات بتاك تنهاش بتاكي بتاكي يعني فينا يخلصون دعاء لله يعني ببوختي تنه دعوان الاخوات لكات الشداء ويتركون دعاء الاصنام جد دعائي او بتا نوات اوبيا او شاكانا قادر بس هبوه أبوه ولا مهجبه رمزه بوالجاب بو وبكيا بو كان كمردون لأنها لا تنفع في هذا الموقف ولا تنجدهم في وقت الشدة عليهم بيها وعثلكاتي شداب ناقب به نهاية يا أمت يا نهاية يا زاني سيد ما عتكن خوي فقال سبحانه وإذا مسكم الضرو في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. هذا تكافر ماشي. واذا مسّكوا بالضر في البحر ككانتكسور كاشتيا بنا على بحره باوره الله لا فاو موجي قولة ورش خريوش غرقبون لو بري ترسنا راحت ياشكن بحر زور ترسناك كا. قالوا يا حست يعني بحققتش تكافر لأنو اللي ريا أخوانا بكسر رزقار ما لنا كا. صنم أوش تاني بيا وشاقان هتشيناتوا أنا رزقار ما حاول أنا كت يا الله بتأقتنها ككاتب خوي تعالى رزقاري شيئا كردن هاي يا رضى من تدعون إلا إياه يعني شيء ظلمت دع بزراب ولا برشا يعني ونبول ب يعني, يعني بيان برستا لكاتب وش يا لكاتب يا تكاني خوانا أمان لبرشاو بزرابو نامة اعتقاداً بين نامة يعني بس خوالي رزقار ما أنا أنا من تدعون إلا إياه. إلا إياه تنها أخوة فلما نجاهم إلى البر كانت كأخوة رزقار يا كردن طبعا أخوة قردوا وعاكي قبولة كردن رزقار بوشكان ودابزوا آه الحمد لله رزقار ده إنجا ما بينوس العبادتي لا تمناتوا عزاوه بل وتادواي أوتي أعرفتم أعرفتم يعني كي كاتك كرزقار كردن فلما نجاكم إلى البر كرزقار كردن بوشكان لأوى كدر أعرفتم يعني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 وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور خائدوا رأى لسورة لقمانة السيدة بمانوازا كافر وإذا غشيهم موج كالظلل غشيهم يعني كي؟ يعني كاتك أو موج بحر بسريانا أهاد وكو تشون وكو جبال وكو هور بسريانا قوراء أو ها يعني چون چون شتگ را غریب سریانه و لعنت علیکمی و ناخواه به آه آموزه هلا سا به سریانه و کشاخ و کو هور و کو بالهودی راج که ظلی یعنی و کو جبال آه آبوز سریانه را وسته ات لوپرینار راحتیانه و کی بسیار لنا لنا وقتشن آلو کاتهد دعو الله مخلصین لهودی دواین لشیکرت تنهاخوا مخلصین لهودین یعنی چی یعنی آخره صدینه لاله يعني بورتينكا امبورتا اكردوبو حجمه يكسي بس أخوة. فلما نجاهم الى البري فمنهم مقتصد علماء تفسير له ومنهم كافر يعني منهم مقتصد ومنهم كافر ومنهم جاحد يعني يعني كيف منهم مقتصد كلمه مقتصد يعني شيء او كافر ما وجاحد كسانك كوا لا وشك لتراي لا بحرى اتت سرشكاني جهديوني عمتاك او غرته سرشك او مازاني بلى مرتصيتي ما زاني معنى مقتصد عندى فمن مانى يجلوى ان اقرا كابز ماني بزلى نوضل يا شركي ها ها ها ها ها ها ها ها كفر إيمانه، ولا مالك ما يبغى كفر جرتوش، كنا بإنسان واحد، هو معناه إيش؟ معناه إيش؟ نا، الله مقتصر له لا معناه مؤمنه، يعني تانا هي تجيش لحققتها، تجيش، كمل بحره بس قارص قارم من بسم لا وش كانيه لغير أوداء أبوكم، كاتبو بمؤمني أننا مقتصر له لا معناه مؤمن، وش معناه إيش؟ أما اللي كا جرنوه لسيره، لا عقلي ما که پیامدهای خواست و صنف را تیم که ایجاد کرد یک جلوانی ما نبکور زن بو اکنون موج اکنون رشد مکی بجش سوار بو آب را و به حبش لناو بحره ها موجود نرحت یکانی بحر آن و تیانکا کلیریا کس کسر زگانه که ایلا اخوان ليرزغارينك ها هوهووشك نوالا نغرمو ها هوهوكا دوما لك ها هوهوكا هر لك ها هوهوكا ها هوهوكا ها هوهوكا ها هوهوكا كالاسر اوبس ها ها هنيا ها ها ها ها ها ها يعني شيء متواصل يعني نهات وبطوايش يبقي يخاف كأمي بيني أما وجعوري بيني أم, أم همولا فاوي بيني لبحر خليب بغرق بي ولا ناقة حظات خليه ولا ناقة استرزقاري كده يعني كد كد لا كد لا والله ولكن يقول لك ان يكون يعني ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان لا لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان كورا يبوه وناظم لافا وبوه وناظم وبو. بسرها تورق كشتوبرين بو بس من كا شرب بيبي تم وكنت وما هو يجحد بياتنا دلالة كوا. ومنهم جاحد جاحد نعمة كان كا شريك بياخذن بوخوي تعالى جابوا يا خوي قرا فلم وما يجحدوا بآياتنا إلا كله ختار كفور يعني إنكارية تكاني إم أناك إلا كن به تكاني إم تسيا تكاني أوه يا ك خوي قرا أو آتي بيشاني تويا توير رزقك كذلوب بحريا كشيء جحده ونعمتاكي شيء ما جحده ك شيء ما إنكارية إلا كله ختار ختار يعني شيء ختار يعني غدار أو أوباري غداره يعني عهد الله وشينته عهد يالنا وبحرجاهوت يجر بس لصغار مكين أتلا تزعت النابرس مكشي هات صاروش كاني غدريكت عهدك إيش كفور يعني كي جاحبني يعني خوي تعال فالعبادات إذا خالطها الشركون تكون باطلا هر عبادك أجر شركي الله أبو عباديه باطلا أجر له زارك كيشتئبي كخوي قرشيرك مطلق فالذين يدعون الإسلام الآن الشيخ ان الله أو كساني الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون مثل الله يقولون ان الله يقولون ان الله أو أنا الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان يا يقولون ان الله يقولون أنا والله كأك كافر لا أنا والله كأك مشرك لا برهوي واقعي واعشريكي بياكل بخواتي بارو تعالى إن الله الله شرك بس واحد مشرك يا نولا مشريك هو محيدنيا لبروا ان زانين با اصول ايمان بتوحيد بخو بارزگاري كردله شرك او ان زاني پينا خو هر کس بكيتناي ابي بمشريك چا مزانيو زانيو. اگر زاني بي؟ او طبعا زاني زاني به ها لجيگه كنزانيني تيار به نظرو ماذا هل ق olhosون فهمت محمد واله Guardian informal aspect اسمون Guid Fam snacks هموان نذانع اسم نبي ماسه ولمسهم هل لدرجة على تكفير هم غرفة بي كان لد Finger وقال نفسه نذانع وحاجاتamaهم بنجانية وطعامه ن gerحض دائما في الفois إذا أجنس نج distract verloren شاروا كان نماوا، Julian Raihazanda Nabi blessings Prophet وتا الى جهنم وبئس المصير حتى لا تنجي شيخ محمد يكون عبد الله بسكل لداه توكل الله مشكي زماني خرابتر مش دا يعني يا الله ما يا غوزي قال يا غوزي فأوان دعوا الله مخلصين الله الدين بس أمان ألوك هاته الشريك بهاك فالمشيكون يتعبادون لله عز وجل ولكنهم يدعون الله ثالثة الأخرى ولا يقولون إن هذه أرباب مشيك كان أوانا أرباب بمعنى يا يعني دروس كارن بديهنر خوانانود بل يقولون هذه تقربنا إلى الله يعني, يعني أنا نريد منها الزلفة يعني التقرب يعني نزيبونا والإخوة عند الله والتقرب إلى الله فهي وسائد وشفعاء بيننا وبين الله أن يؤمن إمام وهؤلاء يقولون الحسين الحسن والحسين وعبد القادر والبدر إنما هم شفاع لنا عند الله أمانة أمر جالين حسان وحسين وعبد القادر والبدر كي وكيف كيوانيت أمانة لبيني إمام إخوات كا كارنت كمان بوكان ولا يقولون إنهم يخلقون ويرزقون وينصر ويتصرفون في شيء من الأمور. خنالاً ما نؤمن درس كردو ورسبي أمنا و. يعني متصرف لا أمرا ولا أش هيه يعني أستا بس تصرفكين براسه هي على بل هو اللي كونه تصرفك. وإنما هذا لله عز وجل إنما هؤلاء وسائط وشفاع طبعا شكل رأي وتتصرفون وفي في شيء من الأمور يعني لا يقولون لا لا لا يتصرفون يعني في شيء من الأمور أو هند أجواء بس هند كان اوانيا أوانية بل استزرعها الصوفية أقطاب الصوفية كان لنشي كان خان عبد القادر دنيا يبدأ دسته بدوي مصري بدسته فلان أو يبدأ ويقول بعض الناس هؤلاء مسلمون إن الشيخ يتنقراناً لو كساني كدفاع عليك طبعاً أقدر من دفاع لطاغتانو لمشتكانو لكافرانو لأهل الزيغ وظلال زورا هل يكبر الشيوازك هيا دفاعك لمشتككاني كهوارا كان غير إخوة هيا دفاعك لو مشتكاني كدستور ياسان بخلقك دانا ودستور ياسان وشريعتي أخوان فريعا يقول لنا أنا مشتكني وأنا كافرني زور ما أنا لو لو أرى ذلك أنا أقول بخلا أرى ذلك لشرك ضلالة باطل محامي طاغتان محامي مشركان زور النمر ويقول بعض الناس هؤلاء مسلمون والله يا رسول الله يا عبد ويا عبد أما مسلمنا قالتوا كون كافر يقول فنقول ولماذا لا يكون كفار وقريش مسلمين يا ضائم اشبيان الله بو أبي كافر كأني قريش مسلمان من خوان جهانود الله يميد ويسكردوا دي الله هو يشكي عنها النفس يشكي يا مانه بل كويامان خراب تريشة وهذا القائل ليس عنده فهم للتوحيد الله أو كسا كأمة الله تجيشني بتوحديني للتوحيد يا نجيش ولا إخوان برستي ولا بصيرة شاف ساغنيا بالتوحيد لأنه ما فهم التوحيد ولا إخوان توحيد يعني شيء يعني إخوان برستي يعني عبادته هم أوش تاني كبيوسن بخواي رب العزة وتوبي بخواي بقارنيته أفعالي خوا بخوا أفعالي إمش بخوا أفعالي خوا بخوا يعني شيء يعني خايف قرينا مدرس كردوه كونكائناتي درس كردوه بره ما أنا با باخو ما أنا كامان جيني أمام مريني مالك أمامها مي بيوس تبغى خا بيوس بكسه الدنيا وهرؤهاي مجبي هر أبو بارستين و bucksي أوكي نسمع طاعل أوكين عبادة هر بيوس تبغى خا بيوس بكسي الدنيا أما لمت ينقيشتوه والواجب على الإنسان أن يعرف هذا الأمر لأنه مهم جدا وهذه هي الثقافة شيء غلط بأنسان ما تشاق بزانية وأما ثقافة ثقافة يعيش الأزمان العربية بيكن با كردي يعني يعني شارزاي كارامي تيجيشتن روشن بيلي چاوساغي يعني كاس كاغر انسان تيجيشت وي بياله ثقافه شغله اميه ثقافه ثقافه توحيد بزاني الثقافة الصحيحه طبعا ها نقول ثقافه استاشه نابره ثقافه همي بيتي لادان لدين خاور او سخافه يا سخافة، ثقافنيه ألي ليست الثقافة أن تعرف أحوال العالم والحكومات والسياسات؟ والله كبر شارزايا لا لأحوال عالم ولا خريج عالم ولا تاريخ ولا جغرافيا ولا حكومات ولا سياس هذه ثقافة لا تنفع ولا تضر أقرا الثقافات أو نبي والله نستفاده نزرع يعني زاني نستفادنا جانه ونزاني نشيزرفناعجنه كوات شارزايو كارامي ولا توحيد يبجي الثقافة التي تنفع هي معرفة التوحيد الصحيح أو شارزايو كارامي ولا تي يعني تجريشتنو تشاور غي وتشاور روشني أوياك تول التوحيد يا خوات بارستير راستقينتي يبجي ما يضاده من الشرك او ينقصه أو ينقصه من البدعي والمحدثات أبي بزاني تشي برانبر بو توحيدا دجاتي أو للشركو، لبيدعوا لمحدثات هذه هي الثقافة الصحيحة، اما شعر زاي راستقيني، وهذا هو المطلوب. أما يكلي ولا كي من المسلمي ومن طالب العلمي، لمسلمان لا قتابي لا قتابي علم دا داوكرا، أبي ما بزاني أن يعرف التوحيد وأن يدعو إليه هذا هو المطلوب. قتابي اللي بيش يا أخوا بن شرك شارزابين زاب بن شرك شعر زابي بوين كيوناير توحيد شعر زابي بوأوي، سري ماذا ينفع العلم الكثير من غير تحقيق ومن غير بصيرة علمك الزور دبى، شيء استفادة يا ساق نبي بتوحيد وبخباراست للشرك. بقى همون يحصل صرف بزاني، بقى هموم حديث بزاني، بقى هموم أصول فقه بزاني، با تجيد بزاني، با بزاني قرآن لم سرت سر بجوان ترين شيء وبرخاني توه. ملام كانت زاني لا إله إلا الله يعني شي هج استفاديني كانت زاني لا إله إلا الله تحقيقي هج استفاديني لا ينفع شيئا ولا يفيد صاحب ولا يفيد صاحبه الشيء اذا لم يكن مبنيا على تحقيق وتوحيد وعباده لله ومعرفه للحق من الباطل اغلبيه امانه زانيه اغلبنا بيزانيه ركيل سر زانيني توحيد عباده اخوا حق زانين وهروها حق الباطل جاكر نوا ايش فادته فانه لا ينفع صاحبه اذا كان مجرد اطلاع او مجرد ثقافه عامه كان مطلع بصرها معلومة كان علمي كباش عربي كباز هذا وقسيبوي واعي. والله رجل رجعنا نالة شيء نالة إيه بعد التنها بأخو. شيء ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله الشيخ محمد كرعب الوهاب الله ثم منهم كان هي. لمشتكيني زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفع له أو يدعو أو يدعو رجلا صالحا مثل اللاتي أو نبيا مثل عيسى. سيرك الشيخ لما قطعها اقطع عبادتي بسجور بس تقسيم كرت؟ عبادتك بوشة بو ملائكة. عبادتك بوشة بو بيوشاكان. عبادتك بوشة بو بيوشمر. بو بو ملائكة بيوشاك بيوشمر. ملائكة مش تكيني قريش تأنهبو ما لا يك يبرز تأنهبو رجولي صالح يبرز تأنهبو تأنهبرز بيعمر إسحاق نبرز إن جكاليعبادة ليلاك عليه ثم منهم من يدعو كلمة يدعو زين يدعو يعني شيء دعاء طبعا بدو معناه دعاء دار من دعاء عباده دعاء المسأل عبادة بكردن وداولكردن وهروها لا يني يدعو بمعنى خوزل الكردن بشن معاني تليجيات بوئك توز زليل بيبو شيء بو يا سورة ساكنين. فلسطين بمعنى فلسطين بين رويليا كردن بقسا كردن سمع طاعب وكردن لغير إخوان هو شرع عباده هؤلاء المشيكون متفرقون في عباداتهم. مشيكان بس بس بالعبادة كان جواز جواز من يعبد الملائكة ومن من يعبد عيسى بن مريم ومن من يعبد الصالحين هذا دين للمشيكين او. هل يكشتف عنه فرز أو دين مش كان عنه هو الواقع في كثير من العالم الإسلامي أما للروجي أمر إما العالم الإسلامي أما زور برب شيخ صالح فوزان عليه مع الأسف يعبدون الله ويحجون ويصومون ويصلون لكنهم واقعون في الشرك الأكبر أم عبادتكن بوخوي تعالى حجك كان بالرجوب نجك كان الذيك اللي جك كان هشقرين وفارين وهمشت جك بالله مواقع جواهك كوتون تشركي أكبره يعني أو عباداتانان هجلقوا باللهك له فيعبدون الأموات جاشي الله فيعبدون الأموات وكذلك يعبدون الأحياء هر مردو برستني أمره مردوان وزندوان هبدو كيف يبرستريانا؟ أبرستري ويذبحون لهم ويستغيثون بهم وقد يعتذر لهم بعض من لا بصيرة عنده بالتوحيد كساني كي الزور بآقاء للتوحيد يدفع لهناكا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 تمصي بصريكد بوا بي تشاوساغيلسن بيته هو بزانا يي او درو غورا او افترا غورا كيلي او يردي من هو أولا شركيا الغرار جالتي فيقول هؤلاء معذورون ولا يعتقدون في الأماد أنهم يخلقون ويرزقون وإنما اتخذوا مصايته والشفاع لا لا مشتكا كان دفاعا كان ألا أنك أخو أمانا نالا أمان أخواي إيمان أمانا خلطي أندريس كردوه وأمانا رسقي خلقين وأمانتي وأمانتي أمانة بس لابني ام اخويا نينرن لابني ام اخويا واسطا شفيع انت كاكارن ام رمانا الاخو داك اما داما بوكا اغير ام كابرايا اغير زو شربكا على حقيقه تشكازاني قسك يدرو يا شربكا على فين شرم شربكا على شي قال هؤلاء مخطئون اي باش كا وانا غلطان انا غلطان اي غلط هرو عنده غلطان لما تي بلا مشريكن هلا غلطان ماش، وربما يقول هؤلاء مجتهدون والمستهدين مأجور. <تصفيق> لو أنا أقول الله نخر كذا كمان استشهاد يعني كده، استشهادش مأجور. أجر بيكايدو أجره، كنير بيكا, بيكا يعني مشترك بيأجر يقول كده يا أخوا. لو يقول هؤلاء جهل، يا ناله كذا كمان جاهل النزال. وكيف يكونون جهالا الشيخ صالح الله باش. شو أنا بجاهل بأما؟ والقرآن يطلع عليهم، والأحاديث تسمع، وكلام أهل العلم يتردد عليهم. جهلتي لقاتك او قران اخيرته وحديثه اخيرته وكلام اهل علم علماء كاتب واقع وش نقم ابوكن ك اصلا دعوي انبياء ورسول لي نبي ان جلكاتك ليش نبي النجم المشرقنيا بس الان معذبني النجم المشرقنيا لا سر او نزاني معذبني النجم المشرقنيا ما زور مهمه من نقطة يعني كافر مشتكي معذب ما كافر بابل مشتكي، كافر مشتكي معذب ما كافري كافر مشتكي غير معذب ما أو غير معذب هو كوا إقام حج نكره يعني شيء قام حجة هو نتوب يبي يبى والله وراء مزالة أو, أو, أو هاي أو هاي أو هاي بلكو او هي كوا شخص كتوت دولة إسلام حتى وكلام أهل العلمي يتردد عليهم. بل هؤلاء معاندون لأنهم قد قابد عليهم الحجته فلم يقبلوا. أما أنا معاندون. قام الحجة على سر كراه وقبولي أنك اردوه. هناك من يقول إن الإنسان مهما فعل ومهما قال لا يحكم عليه بالكفر. أوجه يتكلم شبكا. يتكلم غلطكا. يتكلم أوجه تهنيك أمره زور أي بينين. هيا الله أجل إنسان حرتيبك أو حرتيبك لكفرنا نبي تيبكي حكم كفري بيبسره. ولا بالشرك حتى يعلم ما في قلبه. أفهم سيدنا وضليتي يا قاله. سبحان الله هل نحن نعلم ما في, ما في القلوب أو الله الذي يعلم ما في القلوب؟ إما كيا جمال لدلي خلق يا لدلي إما بظاهر حسابي خلقكين. خلقك؟ نحن نحكم على الظواهر أما البواطن فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. سير ظاهري كي ظاهرة كي مسلمان بو مسلمانة مشرك بو ما طوال. إما جمال وكمن يذل زير الله غير كازا كبرته بويا الا بين تونا وذلي خلق <تصفيق> مزاني كاته كافر ناعمني شكون من ناعي ذلي خلق شتي غير وذلي تشي تعبير الله كويتي الرازين بشرعته خاو رازين بيج شريعته يعني دللك أي التوحيد إيمانته كويتي بلد رازين بأوروبا وبأمريكا وبقانوني فرنسيو أو لا سر سر ما نداني كاسش لو جورترنيا يعني دللك الشركة أنت بوازاني بتصير زاني كاس هي دواب كلا رسول الله بلى والله من بلى والله نم هو بزمانه مد بزلا ظلام واحدم إيش تي ومانها نحن نحكم على الظواهر أما البواطن فلا اعلم الا الله سبحانه وتعالى فالذي يعمل بالشرك يحكم عليه أنه مشرك تعالى هر كسر شركي قد حكم عليه بالسريه او تتو مشرك بالفعل مشركة ويعامل معاملة المشركين ها ابي معاملة المشركيش لا قوابك يعني تون سر برا يدستينا اخوي جنيني ناهي تجنين له ناهاني مردناين يجلس لقبر ثاني مسلمانا يجلس لناكي كفني ناكي اكو مطالب ابو طالب, طالب كميرشي تشي ريا تشي زان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 حتى توب الى الله تعالى ويلتزم بعقيدة التوحيد أو كسم عاملين مشريكي لك حتى توبهك وأبي أبقر توبه عقيدة توحيد والتزام أو عقيدة كما كمان الذي يعمل بالتوحيد وينطق بالشهادتين يعمل معاملات المسلمين أو كساشيك عمل بالتوحيدة بيكواب رستيك وشاهد مانه هنا أو معاملين مسلماني لك ما لم يظهر منه ما يناقض ذلك ما دام اشتئنك أو إيمانه هلا وش يعني توه كوا تا ما أو أو عبادته أو لا إله إلا الله أو نجاة أو رجوع شركي بدوعه هلا وش يعني توه بان يشكر بيه بيه كشركي شيء حسب ما يظهر منه همك سبجرى أو اللي درك إمام إلي كتائهنين بدرسي أورو درسي دات إن شاء الله ينسر وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك سبحانك الله ومحمدك أشهد والله لك أستغفوك وتبلك